ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أنثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتمهم فشدوا الوثاق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 سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضر أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا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 قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلاناصر لهم اذ كان على بينه من ربه كما زين, زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبل لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل التمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما فقطع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 الله وَاستَووف لذ بكَ وَمُؤمنينَ وَ منات واللههُ يعلمم تَقَبَكُم وَنَفوكُم وَيقولُ الذي نَ آمعملَوا لَل مزلَ سور فإذا أمننزلَ سُورَة محكَمَة ذكَفعَتتَال رضينكَ الذينَ في قُ نَرَى رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ مَنْ يَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ مَا كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلَعَسَيْتُمْ اَتُبْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُونَ أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أم ان الذين يرتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم الشيطان سوى لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهو ما انزل الله لنطيعكم في بعض الامر والله يعلم وكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اشط الله وكره رضوانا وكره رضوانه فاحبط عنا لهم ام حسدا الذين في قلوبهم رضم ني يصجَ الله أَوضَهُم وَلَ شَرنكَهُ فَفْتَهُم بِسمَاهُ وَلَثَعرففًاَّهُم في نَحنِقَول وَهُ يعلملَم أَنا لكُمْ وَلَ نَبِل أنَّكُم حتىَ نَعلمَ المجاهدين وَالصَّابِرِينَ وَنَجْعَلُ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِنْ بَعْدِ وَشَاقُّوا رَسُولًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا ترفضوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فهل يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهر وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم اَيَسْأَلُكُمُوهَا فَيَحِلَّكُمْ كَبَخَلٍ وَيُخْرِجَ الْبَغَاءَ عَنْكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَمُونَ لِتُفُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ مِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الغني Oh!